ساق في هذا الباب الأثر الأول زعم والزعم يطلق على الظن ويطلق على العلم ويطلق على غير ذلك بأن يطلق على القول بغير علم وهذا بحسب القرائم وحينما يقول إمام كمالك رحمه الله مثل هذا إنما يكون بمعنى العلم والخبر الذي وصله عن عمر رضي الله تعالى عنه والزعم هنا متعلق ومنصب على صورة الفعل بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة والعقبة في اللغة المضيق بين جبلين أو المرتفع من الأرض والعقبة علم على مواضع منها عقبة الاردن ومنها العقبة للجمرة وسميت جمرة العقبه لموقعها في ذلك المكان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله وحد الفقهاء من من جهة مكة جنوبا العقبة ومن جهة المزدلفة وادي محسر وهذا حدها طولا أما حدها عرضا فهي سفوح الجبال المطلة عليها فالجبال الممتدة على جانب الوادي من وادي محسر الى ان تجتاز العقبة الى مكة ما كان منها الى بطن الوادي فهو تابع لمنى وما كان منها الى ما يقابل الوادي فهي خارج عن منى وحد ذلك قمة الجبل كذلك عرفات المكان المتسع ويحده وادي عرنة من جهة الجنوب ومن الجهات الاخرى وجهات الجبال المحيطة به وما كان من جهة الجبال من وراء عرفات من الجهات الاخرى فليست من عرفات وهنا من يحددها الفقهاء في امتداد الوادي من وادي محسر الذي يفصل بين منى وبين المزدلفة الى العقبة وكما يقول اهل اللغة الحد ليس داخلا في المحدود فوادي محسر ليس من مينة والعقبة بذاتها ليست من مينة بل هي حد ولهذا السنة ان يكون المبيت بمنى بامتداد الوادي او على سفوح الجبال المطلة عليه. ومن عجائب منا كما يقول علماء التاريخ يقول الازرقي لقد زرعت منا ايام الحج وايام غير الحج فاختلفت ذرعتها عندي ويذكر عن المتقدمين بان منا كرحم المرأة يتسع بكبر الجنين ويضيق بضيقه بصغره ويقولون مهما جاء منا من حج حاج فإنها تتسع للجميع تلك أخبار يذكرونها في حق منا والآن كادت أن تضيق بعامل أدوات النقل وهي السيارات وكما نعلم قد أخذ التدابير لحجز تلك السيارات الصغيرة أو الكبيرة التي تشغل حيزة وهذا تدبير سابق على ما سيأتي في الترخيص لرعاة الإبل أن يذهبوا بالإبل عن منا خارجا عنها لئلا يضيق المكان والذي يهمنا أين يبيت الحاج بميناء وهل يجوز للحاج ليالي منى أن يذهب يبيت في مكة ثم يأتي في النهار ويرمي الجمار الجواب لا باتفاق الائمه الاربعه ان رمي الجمار نسك مستقل والمبيت نسك مستقل فمن ترك المبيت وجاء لرمي الجمار عليه دم لترك المبيت ومن بات ولم يرمي الجمار عليه دم لترك الجمار ومن لم يبت ولم يرمي عليه دم للرمي ودم للعش للمبيت وهكذا المبيت واجب من واجبات الحد يلزم بتركه دم ليله ليلتان ثلاث ليال كله نسق واحد دم واحد اما اجزاء من الليل فليس فيه شيء فلو ان انسانا خرج من منى وذهب الى الطائف ورجع في ليلته واخذ اكثر الليل او اكثر النصف الثاني بمناء فلا مانع في ذلك وهنا مالك يقول زعموا ان عمر رضي الله تعالى عن كان يرسل رجالا هنا نقول التنظيم المدني تنظيم للحجاج تعليم للجهال تغيير المنكر باليد ولي الامر يتفقد احوال المسلمين فيبعث عمر رجالا يردون الناس الذين نزلوا وراء العقبة ليدخلوا الى منى ليصح مبيتهم ولو قدر ان الناس ازدحموا بمنا ونصبوا خيامهم بوادي محسر او من ورائه ونصبوا خيامهم وراء العقبة ولكنهم يقيلون هناك ويرجعون الى منى يتعشون ويرجعون الى منى بشوارعها بمسجدها في طرقاتها في جبالها لا مانع في ذلك نصب الخيمة وضع المتاع ايقاف السيارة في اي مكان لا علاقة له بالمبيد الذي يراد من الحاج ان يقضي اكثر ليله بمنى في حدودها وبهذا الترتيب بالمناسبة يقول ابن فرحون وهو من علماء المدينة في القرن السابع وتولى القضاء فيها وارخ للمسجد النبوي يذكر من خصائص ذلك الوقت ان ولي امر المسلمين في ذلك الوقت كان مخصصا رجالا اي التعليم بالفعل وتغيير المنكر باليد اذا اقيمت الصلاة فاذا وجدوا من يصف خلف الصف ضربوه بالعصي وساقوه الى الصف وكان مخصصا رجال اذا جاء انسان وافترش سجادة وذهب وجلس في بيته وحجر على الناس مكانا في الروضة او الصف الاول اخذوها ووضعوها في المستودعات اذا كان هناك تنظيم عملي وهذا الواجب لتفقد احوال المسلمين فاذا ما ظهر ذلك وعلم ذلك لا ينبغي لاحد ان يبيت خارج العقل وقد كثرت الشكوى اليوم ضاقت منا اين ننزل فبعض العلماء يفتي اذا تواصلت الخيام وضاق المكان ولو زاد عن العقبة فلا مانع في ذلك ولكن كيف تضيق منا وسفوح الجبال مليئه كيف تضيق منا وما ضاقت من قبل نقول كثر الناس وكثر العدد وتيسر المجيء واصبحت المواصلات ميسره وعدد الحجاج اليوم اكثر من ذي قبل يقال ايضا يمكن ان تسع منا الجميع اللهم الا اذا بعد ان عملت كل الترتيبات والتدابير ولم يبقى في منا من موضع منزل ينزل حيث شاء فان قدر بانه لم يجد مكان وضاقت عليه من كما يقول بافتراضا فعليه ان يأتي من منزله الواقع خارج حدودها إلا منا اثناء الليل ليكون له حكم المبيت بها يهمنا في هذا ايش فعل عمر رضي الله تعالى عنه وقال اياك الله ما استطعت اذا تعذر واصبح في الضروريات هذا شيء اخر لكن ما دام في حكم المستطيع فلا ينبغي ان يترك المبيت بمنا.